ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبل وهم ايهم احسن عملا واننا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا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 ونقلبهم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذراعيه بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رعبا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ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 فلينظر أَيُّهَا أَزْكَى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أَحَدًا إِنَّهُمْ إن يظهروا عليكم يرجموكم أَوْ يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا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 قل الله أَعْلَمُ بما لبثوا له غيب السماوات وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ به وَأَسْمِعْ ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا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 وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أَجْرَ من أَحْسَنَ عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أَنْزَلْنَاهُ من السماء فاختلط به نبات الْأَرْضِ فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مُقْتَدِرًا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 بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا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 وما انذروا هزوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 فَلَمَّا جاوزا قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَا غداءنا لقد لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا قال قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ الشيطان الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ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 فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا